بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين قاسمين تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا لا يكونوا مؤمنين. لعلك باخ نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. إن شئت نزل عليهم من السماء آية فولت أعناقهم لها خاضعين. مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاوِيَةً وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء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 وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم وإن ربك له والعزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أنقِ القوم الظالمين وإذ نادى ربك كموسا أن تلقوا القوم الظالمين قوم في العون قوم في العون ألا يتقون ألا يتكون قال رب إني أخاف أن يكذبون قال رب إني أخاف أن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلهارون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلهارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهم علي ذنب. قتلون ولكلا ولكلا فاذهب باياتنا فاذهب باياتنا ان معكم مستمعون ان معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا ان رسول رب العالمين فعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا ولدنا ولبثت فينا من عمرك سنين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 قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن بَنِي بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن قال فرعون وما رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما. قال رب السماوات والأرض وما بينهما. إن كنتم ممكنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمنون قال رب المشرق والمغرب وما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما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 قال اولو جئتك بشيء مبين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنتم من الصادقين قال فألقاصه فإذا هي ثعبان مبين، فألقاصه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناضرين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناضرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون يريد أن يخرجكم أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. يأتيك بكل سحار عليم يأتيك بكل سحر فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فجمع السحره لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون وقيل للناس هل أن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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّنَا لَأَجْرٌ إِنْ كُنَّا نَحْمُو الْغَالِبِيَ قال نعم وإِنَّكُمْ إِذَا لَمْنَا الْمُقَرَّبِينَ قال نعم وإِنَّكُمْ إِذَا لَمْنَا الْمُقَرَّبِينَ قال لهم موسى القما انتم الملكون قال لهم موسى انكما انتم الملكون حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون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 إنا إلى ربنا مقلبون إنا إلى ربنا مقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متابعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متابعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. فأرسل في الرعول في المدائن حاشرين إن هؤلاء لجرمة قليلون إن هؤلاء لجرمة قليلون وإنهم لنا لغائض وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاضِرٌ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاضِرٌ فَأَخْرَجْنَاهُم مِنْ جَنَّاتٍ وَعُرُونٍ فَأَخْرَجْنَاهُم مِنْ جَنَّاتٍ وَعُرُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأثبعهم مشرقين. فأثبعهم مشرقين.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 قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن أضرب عصاك البحر فالقف كان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن أضرب عصاك البحر فالقف كان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. وأذلثنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاتْلُ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصنام فنضل لها عاكفين فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون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 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وأباؤكم الأقدامون أنتم وأباؤكم الأقدامون فإنهم عذول بالعالمين فانه مع دول الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يطعمني ويسقي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 اني خطيئ ات يوم الدين ربي هب لي حكمه وان بالصالحين ربي هب لي حكمه بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسانا صدق في الاخرين وجعل ميم ورثة جنة نعيم. وجعل ميم ورثة جنة نعيم. وأغفر لأبي إنه كان من الضالين.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 وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين.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 فكب قبوا فيهاهم والغاون، فكب قبوا فيهاهم والغاون، وجنود إبليس أجمعون، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصون، قالوا وهم فيها يخت. تصيمون تالله ان كنا في ضلال مبين تالله ان كنا في ضلال مبين اذن سويكم برب العالمين اذن سويكم برب العالمين وما اضلنا فما لنا من شافعين؟ فما لنا من شافعين؟ ولا صديق حميم؟ ولا صديق حميم؟ فلو أن لنا كررة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كررة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لا إله إن في ذلك لا إله وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإن ربك له والعزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتتقون. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتتقون. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول. فتقوا الله وأطيعون.فتقوا الله وأطيعون.وما أسألكم عليه من أجل.وما أسألكم عليه من أجل.إن أجري إلا على رب العالمين.إن أجري إلا على رب العالمين. إن أجري إلا على رب العالمين فتقوا الله وأطيعون. فتقوا الله وأطيعون. قالون أنؤمن لك واتبعك الأرضلون. قالون أنؤمن لك واتبعك الأرضلون.